بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر يا ايها المدثر قم فأنذرب قم فأنذرب وربك فكبر وربك فكبر وَتابك تَقهِد وَّجِزَ فهجد وَّجِزَ فج وَلا تَنُ تَستَككِد وَلا تَنُ تستكتِد وَ رَبّكَ تَصد وَل رَبِّكَ تَصِد فإذا نُطِف الن قُ فإذا نُقَِة فذالك يومئذ يوم عسير فذالك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير ضني ومن خلقت وحيدا ضني ومن خلقت وحيدا وَجَلتُ لَ مَالَ مَن دُودَا وَجلتُ لَ مَالَ نَنْ دُودَا وَبَنينَ شهودًا وَبَنينَ شهود وَمَهَتتُ كلا انه كان لاياتنا عنيدا كلا انه كان لاياتنا عنيدا ساذهقه صعودا ساذهقه صعودا انه فكر وقدر انه فكر وقدر فطسن كيف قدر قُتِلَ الكَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ أَبَسَ وَبَشَّرَ ثُمَّ أَبَسَ وَبَشَّرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ واستكبر فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر اُصْلِيهِ سَقَر وما أدراك ما سقر قلا أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لو واحة للبشر لو واحة للبشر عليها 19 عليها تسعة عشر وَماَا جَعلناَا أَصْحابًا النَّدِ إَِّا مَلَائكَتَو وَماَا جَعَن عَِّتَهُم إِلاا كِتْنَ وَنَا جَنا أَصْحابًا النَّارِ إِلَّا مَلَائكَتَ وَنَا جَعَن عَِّتَهُم إلا, إلا كِثنَ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الذين آمنوا يَسْتَغْفِرُ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالزَّادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَغْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَغْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ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 انها لا احدى الكبر انها لا احدى الكبر اذيرا للبشر اذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر لمن شاء منكم ان يتقدم او كل نفس بما كسبت رهينه كل نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ في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 وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ اتتانا اليقين اتتانا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكره معرضين كانا لهم عن التذكرة معرضين كانهم حمر مستافره كان لهم حمر من قسوره اضرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره كلا بل لا يخافون الاخره كلا بل لا يخافون الاخره كلا انه تذكره كلا انه تذكره فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فَمَن شَاءَ لَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وأهل هو اهل التقوى واهل المغفره من موقع الطريق الى الله